لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ل ج ي م و إ ذ ق ا ل إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه آزر أتتخذ أ ص ن ا م ا آ ل ه إني أ ر ا ك وقومك في ظ ل ا ل م ب ي ن وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هَذَا ف ل موسوعه النابلسي أ ح ا ف ل ل ا ل و م ر ب ا ز غ ا ا ق ل ه ذ ا ربي س ل م ا أفل قال, قال ه ربي ل أ ك و ن ن من القوم الظالين فلما ر أ ى الشمس ب ا ذ ر ه قال هذا ربي هذا أ ك ب ر فلما قال يا قوم اني بريء مما تشركون إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي o、uh、h -huh. ولا أ خ ا ف ما تشركون به إ ل ا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 ل ف ل ه ت و ر م م د راتب ا ل ن ا ب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 اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان و أ ي و ب ويوسف وموسى كذلك نجزي المحسنين وزكريا و ي ح ي ا وعيسى و إ ل ي ا س كل من الصالحين و إ س م ا ع ي ل وليسع ويونس و ل و ط ى وكلا فضلنا على العالمين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 م ن عباده و ل و أشركوا لحبط ع ن ه م م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ي ن آ ت ن ا ه م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م و ا ل ن ب و ة ف م ي ك ف ر ب ه ا اكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا موسى الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم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 لتصدق الذي بين يديه ولتنذر بين أ م القرى و م ن ح و ل ه ا و ا ل ذ ي ن يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ي ؤ م ن و ن به و ه م ع ل ى ص ل ا ت ه م ي ح ا ف ظ و ن ومن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا او قال أ اوحي الي ولم يوح اليه شيء وَمَنْ قَالَ سَأُنْفِي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 اليوم تجزون عذاب الهون اليوم ا تجزون ع ذ بما الهون ب كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون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 الذين ز ع م ت م أ ن ه م فيكم النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م تزعمون م ن الميت و م خ ر ج ا ل م م ي ت ن ا ل ح ي ذ للعلوم ك ا ل ه الاسلاميه ص س ك ا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 「こころのおかげでございました」 و ه و ا س و ع ه ز ل م ن ا ل س م م ا ء ي ف أ خ ر ج ن ا به ن ب ا ت ك ل شيء فأخرجنا م ن ه حبا متراكبا و م ن ا ل ن خ ل من ط ل ع ل و م ا ل ا ن ل ا م ي ه ت ش ا ب ه ا ن ظ ر و ا